بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه من اهتدى بهديه وسلم بسنته وصار على نهجه وقتل اثره الى يوم الدين اما بعد احبتي في الله فسلام الله عليكم ورحمته وبركته ونسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يحيينا وإياكم على توحيده وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يتوفانا على ذلك إنه لي ذلك والقدر عليه كما ننا في بدي هذا اللقاء نعزي إخواننا في أخينا الأخ أمير بسوق رحمه الله تعالى ولعلكم تعرفون والذي لا يعرفه هو الذي كان يصور هذه اللقاءات وهذه المحاضرات دائما معنا تعرفون ان شاء الله فهذا الاخ قد توفي يوم الاثنين الماضي فنسال الله سبحانه وتعالى ان يرحمه وان يرفع درجته وان يكرم نزله وان يرزقه رفقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنه وان يجعله من السعداء أن يجعل الله سبحانه وتعالى قبره روضة من رياض الجنة إنه ليدرك والقادر عليه ولا زالوا في الله حديثنا موصولا من الله سبحانه وتعالى حول القراءة في تفسير السورة في البقرة معه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى بعض يقول الله وصدر الله سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حتى كمثل حبة إن أنبتت سبع نابلة في كل تنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم هذا حسن عظيم من الله لعباده على انفاق أمواله في سبيله وهو طريقه للوصول إليه فيدخل في هذا انفاقه في ترقيه العلوم النافعة وفي الاستعداد من جهاد في سبيله وفي تجهز المجاهدين وتجهيزهم وفي جميع المشاريع الخيرية النافعه للمسلمين ويلي ذلك الانفاق على المحتاجين والفقراء والمساكين وقد يجتمع الأمران فيكون في النفقه دفع الحادات والاعانه على الخير والطاعات فهذه النفقات مضاعفة هذه المضاعفة بسبعمائة إلى, إلى أضعاف أكثر من ذلك ولهذا قال والله مضاعف لمن يشاء وذلك بحسب ما يقوم بقلب منفق من الإيمان والإخلاص التام وفي ثمرات نفقته ونفعها فإن بعض طرق الخيرات يترتب على الانفاق فيها منافع متسلسله ومصالح متنوعة فكان الجزاء من جنة العمل نعم يعني يقول بأن الإنفاق كبقية الأعمال الصالحة فإنه يضاعف أجره على حسب ما يحيط به فعلى حسب ما يكون في قلب المنفق من اخلاص يكون أجر، وعلى حسب أيضا ما يكون في النفقات بالنفع من نفع متعدد فالنفق مثلا في شيء معين قاصر نفع على إنسان واحد ليس كالنفقه التي يتعدى نفعها فتكون مثلا على مجتمع والنفقه مثلا على العلم أعظم من النفقه على غيرها مما يكون من مطعم أو ملبس أو مسكن فتعظم النفقه أيضا بحسب ما توضع فيه النفقه إذا النفقه تتضاعف و تعظم عند الله سبحانه وتعالى بحسب ما يكون في قلب المنفق وبحسب ما يتعلق بالنفقه ولهذا المسلم الذكي اللبيب العاقل هو الذي يضع نفقته بل كل أموره فيما يكون جالبا لأعلى الدرجات وأعظم المنازل فإن نظرت إلى نفقتك فضعها حيثما تعظم مكان تلك النفقة ولهذا العلماء قالوا بان الاعمال تتضاعف وتتفاضل فيما بينها تتفاضل الاعمال انت قد تنسخ وانا انسخ لكن نفقتك تفضل نفقتي بحسب ما يحيط به تتفاضل الاعمال بحسب الجنس بحسب النوع تتفاضل الاعمال بحسب العامل تتفاضل الاعمال بحسب الزمن الذي تقع فيه يقع في هذا العمل فقد يكون في زمن غربة والناس لا يضرون عن هذا العمل فتلقى هذا العمل في هذا الزمن فيتعلم الناس السنة فكل من يأتي عاملا بالسنة بعد ذلك فهو في ميزان حسنات فوضع العلماء قاعدة في التفاضل قالوا بأن الأعمال تتفاضل بحسب الجن بحسب النوع بحسب الزمان بحسب المكان بحسب العامل بحسب الزمن الغربة الذي يقع فيه العمل قول هذه تجعل العمل وإن اتحدت صورته يتفاضل عن عمل الآخر فتتفاضل الأعمال بحسب الأزمة فعمل في رمضان عمل في العشر الأول من ذي الحجة ليس كنفس العمل في غير هذا الزمن حسب المكان فليس العمل وليست الصلاة في المسجد الحرام كالصلاه في غيرها مع ان العمل ايه؟ واحد يعني نحن نصل هنا العصرة اربع ركعه والناس في الحرم يصلون العصر كم ركعه مئة الف ركعه لا اربع ركعه ولكن وقع التفاضل بين صلاتي العصر في الحرم وهنا بحسبه بحسب المكان ماذا تفضل رجع المكان وقد تفعل أنت وأفعل أنا الصورة واحدة والعمل واحد ولكن العمل عملك أنت صار فاضلا بحسبك أنت لما وقع في قلبك من اخلاص من صدق للإسلام من منزلة عند الله سبحانه وتعالى لهذا قال تبارك وتعالى لا يستو منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعده وقاتلوا النفق واحد لكن نفق الواقعة من السابقين للإسلام ليست كنفق الواقعة ممن دونهم وممن من بعدهم معين العمل واحد كما قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده لو أنفق أحدكم مثل أحود ذهباً ما بلغ مد احد ولا نظيفهم شوف جبل احد ينفق الرجل ذهبا ولكن لا يبلغ قدر رجل من السابقين الإسلام أنفق المد أو نصف المد فمد كجبل أو نصف مد كجبل هذا تفاض رجع هذا تفاض رجع للعامل نفسه وهكذا فهذه القاعدة قاعده ينبغي ان ينتبه اليها اللبيب العاقل المغتنم حتى لا يضيع عمره نافله الليل ولا نافله النهار نافله الليل لعظمي الامر اول الليل ولا في الثلث الاخير لا في ثلث الليل الاخير يبقى الانسان يتحرى اذا كان ولا بد سيعمل فيتحرى الزمان والمكان ويجرد نفسه حتى يضاعف الله عز وجل له اجره وهكذا نعم كلمة الحق أنت ماجور عليها لكن حينما تكون في وقت يصعب أن تقول كلمة الحق فيه مثلا لشخص فقلتها فقلتها له بالآذات المرعية فإنك تؤجر على ذلك أعظم من, من أن تقولها في وقت آخر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أعظم الشهداء حمزة ورجل قام عند سلطان جائر فلو قال الإنسان لسلطان جائر ونصح وقال له كلمة الحق لكن عنده في وجهه لا يسمعهما أحد ويتلطف معه ويعطيها كلمة حق بأسلوب حق فحينئذ هذا أفضل لمنازل لأنه قالها ويعلم أنه قد يحصل الله ما يحصل لكن قالها وليس كلمة الحق هي التي تقال بعيدا عن السلطان وإن كانت كلمة حق في نفسها إلا ما لم تأخذ ثوب الحق فقد أبطلها زمن هذه الكلمة وقد أبطلها مكان هذه الكلمة وقد أبطل الحق فيها أسلوب هذه الكلمة فلا تكون حقا إنما كلمة الحق هي التي تؤدى في وقت الحق وزمن الحق ومكان الحق بالأسلوب الحق فإذا أداها إنسان محتسبا الاجر من الله سبحانه وتعالى كان له أعظم الأجر هذه قاعدة في غاية الأهمية ينبغي يلتفت لي, لي طالب العلم وليست القاعدة يا اخواني هذه في الأعمال فقط بل حتى في طلب العلم حينما تأتي لتطلب العلم فاطلب العلوم الأولى التي تحتاج إليها أنت أيضا العلوم التي تنتفع بها أولا اطلب من العلم ما تزكي به نفسك وما تنتفع به أنت أولا ثم بعد ذلك انتقه فالإنسان يتدرج في الطلب من باب إلى باب ومن كتاب إلى كتاب ومن علم إلى علم حتى في العلوم فاضل بينها وقدم بينها فأعظم العلوم كتاب الله سبحانه وتعالى العلم بكتاب الله عز وجل لأنه يتعلق بأعظم كلام وهو كلام ربنا سبحانه وتعالى والعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يحتاج الكتاب إليه من علوم مساعدة من لغة وعلوم القرآن وما تحتاج السنة إلى ذلك من علم الحديث وطبقات الرواه والجرح والتعذيب وغير ذلك من هذه العلوم التي تحتاج إليها السنة لنعرفها ولنميز بين صحيح السنة وضعيفها إذن الإنسان حتى في طلب العلم لا بد أن يطلب العلم الذي ينتفع به ويتدرج فيه التدرج الذي يعود عليه بالنفس إذا هذه قاعدة مهمة جدا جدا إذا انتبه إليها الإنسان وأخذ بها طالب العلم في الجهة العملية وفي الجهة العلمية ففي الجهة العملية والعلمية ينبغي الإنسان ان هو يدرك هذه القاعدة نعم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أذا لهم أدنهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم ثم أيضا ذكر ثوابا آخر للمنفقين أموالهم في سبيله نفقة صادرة مستوفية لشروطها منتفية موانعها فلا يسبعون المنفق عليه من منهم عليه وتعدادا للنعم واذيه له قوليه او فعليه فهؤلاء لهم اجرهم عند ربهم بحسب ما يعلمه منهم وبحسب نفقاتهم ونفعها وبفضله الذي لا تناله ولا تصل اليه صدقاتهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فنفع عنهم المكروه الماضي بنفي الحزن والمستقبل بنفي الخوف عليهم فقد حصل لهم المحبوب واندفع عنهم المكروه ذكر الله أربع مراتب للإحسان المرتبه العليا النفقه الصادرة عن نيه صالحة ولم يتبع ولم يتبعها المنفق منا ولا ادى ثم يليها قول المعروف وهو الاحسان القولي بجميع ونوه الذي فيه سرور المسلم والاعتذار من السائل إذ لم يوافق عنده شيء وغير ذلك من اقوال المعروف نعم دي أعلى الرتب يعني مراتب الاحسان في النفق فعلى المراتب النفقه, النفقة الصدره عن نيه صالحة يقصد بها الانسان وجه الله ما يريد بها رياء ولا سمعه ثم يتبعها المنفق ولم يتبعها المنفق منا ولا أذن سواء قولي ولا فعلي يقول انا الذي فعلت كذا نسيت كذا وكذا وهذه قد تحصل من بعض الاخيار ممكن اه ينفق يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى ولا يمن لكن ان حصل تقصير أو خطأ من قبل المنفق عليه قال المنفق نسيت أنني فعلت معك كذا وكذا أنسيت أنك كذا وكذا فيمن عليه ولو بعد فترة وهذا دليل على عدم الإخلاص وإذا إنسان لو اخلص فنفقه نفاه، خلاص، هذه نفق أعانه الله بل يحمد الله عز وجل على هذا ولا يذكر بعد ذلك ابدا لانها من رزق الله سبحانه وتعالى له ومن توفيق الله عز وجل خلاص انتهى ينسى نعم والثالثه الاحسان بالعفو والمصره عمن اساء اليك بقول او فعل أفضل افضل من الرابعه وخير منها وهي التي متبع المتصدق الاذى للمعطى لأنه كدر إحسانا وفعل خيرا وشرا فالخير المحض وإن كان مفضولا خير من الخير الذي يخالطه شر وإن كان فاضلا وفي هذا التحذير العظيم لمن يؤذي من تصدق عليه كما فعله أهل اللؤم والحمق والجهل والله تعالى غني عن صدقاتهم وعن جميع عباده حليم مع كمال غناء يعني هذه قاعدة عظيمة جدا ضعوا تحتها خطا فالخير المحر وإن كان مطبولا خير من الخير الذي يخالطه شر وإن كان فاضلا هذه قاعدة عظيمة خير المحر ولو كان مفضولا خير من الخير الذي خلطه شر وإن كان في نفسه فاضلا قول معروف ومغفرة خير من صدقات يتبع وأن كانت الصدقة ينتفع بها لكن لا أما تقول خير أفضل من أن تعطي صدقة وهي فاضلة في نفسها لكن خلطها شر وأتبعتها أثر يبدأ قعدنا نستفيد بها. لا في قبل في كل شيء فالخير المحض وإن كان مفضولا في نفسه خير من الخير الذي يخلطه شر وإن كان في نفسه فاضلا العلم بالسنة وإن قل قل جدا لكن علم بالسنة خير من العلم الذي يشوبه ما يشوبه من الشبوهات ولو كان كثيرا فليس العلم بكثرة الروايه والكتب وإنما العلم من علم السنة وعمل به إنسان لا, يص... لا ينظر إلى الكثره ولا ينظر إلى كتب. شيخ تستفيد منه خمسة بالمئة لكن خمسة بالمئة خالصة ما فيها شائبة ولا شبهة خير من شيخ تستفيد منه خمسين بالمئة لكن باقي المئة شبهات لا واغب على خمسة بالمئة فإنك ستبني كل درس خمسة بالمئة خمسة بالمئة حتى يتم البنيان إنما ثلاثون بالمئة تستفيد من شخص ولكن معها مثلها من الشبهات قد تنحرف ويأتي اليوم لتطرخ الثلاثين بالمئة من الخير هذه و تستحكم الشهوات وتغلق عليك الشبهات منافذ الخير الى قلب اذا انتبهوا خذ الخير الخالص الخير الخالص ولو قلب فشربه ماء جرعه واحده خير من كاس اذا كان هذه الجرعه خالصه من كل شيء خير من كاس به شوائب قد يمرض الانسان بسبب فلا تلتفت إليها هذه قاعدة جليلة جدا جدا لهذا لا ننظر إلى كفرة الأعمال ولا إلى صورها العظيمة لكن ننظر إلى حقائقها عايز تعلم ابنك القرآن عايز تعلم ابنك السنة عايز تلزم شيخا عايز تنتفع بعلم عايز صدقه عاوز تصلي ركعتين فركعتين في وقت تنشط فيهما بليل خير من مئة ركعة في وقت كسل وفطور لا تنتفع بشيء فهذا القليل الذي حاول خيرا من كل جانب خير من الكثير الذي دخل وما دخل يبقى انتبه لهذه القاعد من اجل هذا لما اقول تذهب الى شيخ من السنة تتعلم عنده ولو قل اخذك عن هذا افضل الف مرة من ان تأتي واحد قد يشطق المسائل ويذهب بكوياتي ويشرحك مجلدات ومع ذلك يضع لك السمة في الطعام فتخرج من عنده مجادلا بالباطل حاويا للشبهات ناشرا لمنهج الزيج والضلال ما استفدت شيئا لم تستفد شيئا فإذا دللت على رجل من فحسبك به واملأ يديك منه او كتاب سن، او منهج حق او قاعده صحيح، دائما يا اخوان لا تنظروا الى الكفره ولكن الى صفاء العمل ونقائه وخلوص من الشوائب في الاشخاص الذين تتلقى عنهم وفي العلم الذي تحفظ ولهذا اذا نظرنا الى علم السلف وهذه قاعده اشار اليها ابن رجب رحمه الله تعالى في رساله القيمه المباركه فضل علم السلف على الخلف اذا نظرنا الى كلام السلف فاذا هو اقل الكلام واذا نظرنا الى مصنفات السلف فاذا هي اقل المصنفات لكن ابرق العلوم ما خرج من افواههم وافضل المصنفات ما صنفت قد تسمع عن ترجمه عالم او عن عالم لو ترجمه ضخمه وإكما مؤلفاته وغيقات زي بردها مثلا وقد يأتي طالب علم اليوم لا يعرف الفرق بين الفقه والحديث اصلا ولا بين الضعيف والصحيح من السنه لو مؤلفات تدخل أي مكتبة تجد ضارب كذا، عند ولا عشرين كتاب لون المصنفات فالثلث قل كلامهم لكن عظم نفعه. وقلت مصنفاتهم لكن طارت في الأفاق لأنها كلمات من ذهب وكلمات من مشكات النبوة حتى ابن رجب بيشير كذا يقول ولقد كان الكلام في الصحابة أقل من الكلام في التابعين ومع ذلك هو أعمق وأنفع حتى الصحابة فإن الكلام في السابقين من العصرة المبشرين أقل من الكلام في غيره من الصحابة ولكنه كان أعظم في النفع ممن دونه فليست المسألة بكثرة الكلام ولا بكثرة المصنفات وإنما المسألة بما يكون هذا الكلام وتلك المصنفات على المنهاج أم على غيره فإن كانت على المنهاج فالحمد لله تبقى الكلمة الواحده توتي أقولها كل حين بيد ربها سبحانه وتعالى يا ليت هذه القاعده اخواننا نستوعبها يا ليت هذه القاعده ننتفع بها خير محض ولذلك أقول لك تفسير السعدي عميق جدا تفسير السعدي ليس تفسيرا سطحيا او تفسير للنساء كما يقول بعض وانما هي قواعد عظيمه جدا لهذا الشيخ العلامه المبارك في علمه فالخير المحض وان قل خير من الخير الذي يشوبه شر وان كان كثيرا او كان فاضلا من حيث الاصل ونقول هذه القاعدة تتحدى بان فقط عديها لكل شيء يا شيخ انا عايز اطلب فلان فلان بس هو عنده شبهات وعنده كذا لك الحقيقه ما شاء الله بحر في كذا وبحر في كذا نقول لك لا خذ نهرا صغيرا وجدولا بسيطا وابتعد عن هذه المحيطات والانهار ما نريدها ما نريدها هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدة ايه المسائل تعلمها مسائل بسيطة ثلاث مسائل لكن بقي ذكرها في القرآن بقي ذكرها في القرآن فالخير المح وانقل من الشخص الذي تأمنه ومن الكتاب الذي تأمنه والطريقة الرشيدة الصحيحة على منهاج النبوة تؤتي ثمارتها ولو بعد حين انك لست في حتى تجمع الناس في صعيد واحد انتما تأخذ السلام من الناس انتما تقول بسم الله رب الولان فانك قتل. ها. قتل الغلام لكن على المنهاج ربي وربك الله فآتت أقوله الذين يتعجلون الثمرة فالجاؤون ويتركون طبق التربية الصحيحة للأمة في عمقها يربون على التوحيد على السنة ولا يلقون بالا لهذه المهاصرات والعواطف الجياشه يا عم انت لسه اتربي ولسه اتخلص الكتب ديات اتخلص الى على كم سنة وما ايه يا عم قص الراس وخلاص تعالي على صغير من فوق عشرين ثلاثين خمسين فرد اخلص منهم وامسك اليداع والتلفزيون وخلاص وقص ما تريد وكده تمتين مسألة ايه تمتين مسألة ما هو ايه المسألة كلها قلم حط بقى القرارات وحطوا هدم القبور وحطوا كذا ونعلن بقى ونجيش الجيوش ونطلع نغزو ماذا صنعتم يا رب هذا الفكر في العالم الاسلامي كله ماذا صنعتم كما قال بعض العلماء لا للسنه نصرتم ولا للعدو كفرتم بالعكس خرج عدوكم فصرتم اعداء يضرب بعضكم رقاب بعض محاكم شرعيه صارت هذه المحاكم ضائعه بعد ذلك وهذه السيوف والسيام التي وجهت الى نحور العدو صارت توجه الى نحور بعضكم بعض ماذا صنعتم عدتم بعد ذلك تطلبون تدخل الاعداء للفصل بينكم وصار كل فصيله وطائفه تستجلب نصره عدو من الاعداء وبالامس كنتم تحاربون الاعداء وتتكلمون عن الاعداء وانتم اليوم تمدون ايديكم من الاعداء لانه لن يمكن لكم الا بان تمدوا ايديكم وصار الاعداء يطلبونكم في بلدانهم ودولهم يعقدون الجلسات لكم لفض النزاع صار العدو الذي يفض النزاع ما صنعتم شيئا وبقي الذين يربون على العلم الصحيح بقي هؤلاء فائرين على منهاج النبوة في العالم كله بفضل الله سبحانه وتعالى الذين تولون الدعوة في العالم كله بتبات ورسوخ وإليهم المرجعية العلمية رغم ألوفهم من كرت. هم الذين تربوا على نوائد العلماء الذين لم يمسكوا سيفا ولم يوصلوا فهما والعوام يقولون اعثر الطرق ها اسلكها ولو بعد انا الان شنوصل للموقع في طريق ضع هذا الطريق لكن الطريق ده سريع على طول لا يمين ولا شمال ولو طار في المساس اسلكه ولا طريق اخر في حفظ وممكن يجي مقابل يوقفني ساعتين الثاني يكون وصل او اتعرض للمخاطر فقد يحصل لي ثلاث لسيارتي او ثلاثي بدلا فافضل الطلق ايه افضل طرق عشان كده بعبورته الان سريعة تحيط طرق بعيدة اذا نظرت الى بعيده بعيدة لكنها اقرب ما يكون لانك تسلكها مسلكا واحدا صراط اهدنا الصراطة المستقيم مش المعوج قل هذه سبيلي واحد ادعو الله على بصيره المساله بقى بكثره وتهيج وكذا وانما المساله به السلوك يبقى شوف في العلم في الجهاد في النفقه في اعمال البر كل هذا خذها يقاعد واملا قلبك به خير محض ما لا يشوبه شر وإن قل أفضل من خير يشوبه شر وإن كفر وإن كان في نفسه فاضل انتبهتم إخوان وانتفعتم هذه مسائل مهمة جدا رحمه الله تعالى يلفت أنظارنا اليها في الحقيقة في الحقيقة ولهذا كما قلنا إنما يعظم علم السلف بدلالتهم على الحق بأخصر طريق وأخصر عبار سبحان الله مثل طريقة القرآن بالضبط طريقة القرآن المختصره لكنها تضع لك طرق الهدى وطريقة السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قليل الكلام لكن كانت كلماته جوامع لأبواب الخير كله اوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلمة والله تعالى غني عن صدقاتهم وعن جميع عباده حليم مع كمال غناه وسعة عطاياه يحلم عن العاصين ولا يعاجلهم بالعقوبة بل يعافيهم ويرزقهم ويدر عليهم خيره وهم مبارزون له بالمعاصي يا أيها الذين آمنوا لا تبطل صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ثم نهى اشد النهي عن المن والاذى وضرب لذلك مثلا فقال يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى الايه ضرب الله في هذه الايه ثلاثه امثله للمنفق ابتغاء وجهه ولم يتبع النفقته منا ولا اذى ولمن اتبعها منا واذى وللمرائي ومثل الذين ينتهون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أخلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أما الأول فانه لما كانت مساقته مقبولة مضعفة لصدورها عن الايمان والاخلاص التام ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم ان ينفقون وهم ثابتون على وجه السماحه والصدق فمثلها فمثل هذا العمل كمثل جنه رضوى وهو المكان فمثل هذا. فمثل هذا العمل كمثل جنة رضوى وهو المكان المرتفع لانه يتدين للرياح والشمس والماء فيها غدير فان لم يصبها ذلك الوادر الغدير حصل طل كاس لطيب منبتها وحسن أرضها وحصول جميع الاسباب الموفره لنموها وازدهارها واثمارها ولهذا فاتت اكلها ضعفين أي متضاعفا وهذه الجنة التي على هذا الوصف هي أعلى ما يطلبه الناس فهذا العمل الصاضل بأعلى المنازل نعم هذا المثل للذين أنفقهم ولهم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى هذا والمثل كمثل جنة بردوة جنة حديقة يعني والبستان مكان مرتفع أصابها وابل فاتت تقولها ضعفين إن لم يصبها وابل يبقى الطال فهي يحصل في من كل جهة نزل المطر خير حفر الماء خير والا فالطن اذا هي منتفعه منتفعه وتؤتي كلها كل حين هذه نفقه الرجل الصادق هذا المثل الاول طيب واما من أنفق وأما من لله ثم اتبع نفقته منا وادا أو عمل عملا فأتى بمغفل لذلك العمل فهذا مثله مثال صاحب هذه الجنة لكن سلط عليها اعصار وهو الريح الشديدة فيه نار فاحترقت وله ذرية ضعفاء وهو ضعيف قد أصابه الكبر أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناده تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذريكم بعثاء فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون فهذه الحال من افظع الاحوال ولهذا صدر صبر هذا المثل بقوله أيود أحدكم إلى آخرها للاستفهام المتقرر عند المخاطبين فظاعته يعني لا يود أحد أبدا هذا لا يمكن كله جنة ثم يسلط عليها إعصار فيه نار فاحترقت, فاحترقت وانا قادر على الكس احترقت وانا عندي مال آخر لا احترقت وأنت رجل كبير لا تقوى ولك ذريه ضعفاء يبقى احترقت وانت كنت محتاجا لا اشد الاحتياج ولا تستطيع أن تعوض. هذه النفقه التي كانت لغير الله سبحانه وتعالى نعم ودعت المن والأذى فإن تلفها دفعة واحدة بعد ذهاء أشجارها وإيناع ثمارها مصيبة كبرى ثم حصول هذه الفاجعة وصاحبها كبير قد ضعف عن العمل وله ذرية ضعفاء لا مساعدة منهم له ومؤنتهم عليه فاجعة أخرى فصار صاحب هذا المثل الذي عمل لله ثم أبطل عمله بمنافل له يشبه حال صاحب الجنة التي جرى عليها ما جرى إن اشتدت ضرورته إليها نعم بل الإنسان يستفيد أنه واحد يحرص على العمل ان يكون العمل فهذا على وفق السنة وأن يخلص العبد في الله سبحانه وتعالى. يبقى لما نجي نعمل العمل يبقى رقم واحد نتحقق من شرطي الع... القبول في هذا العمل اثنين عملنا العمل بشرطي القبول نحرص على عدم إبطاله فقد يعمل الواحد العمل ولكن ياتب بمنافل للقبول بعد ذلك او يحدث أعمال أخرى تبطل هذا العمل كالردة مثلا او احداث مناف يبطل هذا العمل فلا يستفيد الإنسان يبقى احرص على العمل واحرص على قبول العمل ولهذا كان السلف الصالح رحمه الله, رحمه الله تعالى يحرصون على القبول أشد من حرصهم على ذات العمل إذا العمل ان شاء الله لو عمل بشرايته فإن الله سبحانه وتعالى يقبله لكن الشروط هذه هل يقدرون عليها لو اعلم أن الله تقبل مني سجدة لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها لأن الله يتقبل من مين من المتقين وأنا لا أجل فالقبول مهم جدا ولهذا حرص صلف على القبول كان أعظم من حفظهم على العمل العمل قد يهدي الإنسان لكن هل يقبل أو لا يقبل هل يقبل أو لا يقبل لا بها تحقيق شروط طب انا أقو على هذه الشروط قمت بها أم لا وهذا أحد أوجه كلامي أهل السنة والجماعة في إيمان حينما حينما في تجويد أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله أي باعتبار القبول أنا مؤمن ها ها يعني قبل الله إيماني أما إن شاء الله فالقبول مهم جدا للعمل فيحرص الإنسان على العمل وعلى طرق قبول هذا العمل ولا يحدث مبطلا يبطل العمل بعد عمله فإن ذلك يجعل الإنسان يخسر خسارة كبرى كما بين الله عز وجل في هذا المثل أود وحدكم أن تكون له إيه جنة من نخيل وعنب تجري من تحت الأنهار لو فيها من كل الثمرات وعظمة في قلبه أشجار ومياه وثمار وخضرة وسعة فأصابها إعصار فيه نار فاحترق ولو ذرياتهم ضعفاء فأصابه الكبر ولو ذرياتهم ضعفاء فأصابها إعصار بعدما كان احوج ما يكون لكبر سنه ولأن أولاده صغار لا يقوون على الكسب والتعويض حين ايذن اصاب اعصار فيه نار تحترق ايود احدكم هذا لا يود احدنا هذا كذلك في كل شيء وينطبق هذا على العلم أيضا فعلوم المبتدعه وان تسببت في رفع قدرهم حينا من الدهر في الدنيا فانا ستعود وبات ما زلنا نقول في الجامد المصفوني وما زلنا نقول في الجعفر ابن درهم ايه وما زلنا نقول عن الحلاج ايه وما زلنا نقول عن ابن عربي وما زلنا نقول عن ابن الفارض وابن سينا ايه وهؤلاء في ازمانهم كانوا رموزا لكن اين ذهب بهم علمهم نعم المثل الثالث الذي يراء الناس وليس معه ايمان بالله ولا حساب لثوابه حيث شد قلبه من وهو الحجر الأملة عليه تراب يظن الرائي أنه إذا أصابه المطر أنبت كما تنبت الأراضي ولا ولكنه كالحجر الذي أصابه الوابل الشديد فأذهب ما عليه من التراب وتركه صلدا وهذا مثل مطابق لقلب المرائي الذي ليس فيه إيمان بل هو لا يلين ولا يغشع فهذا أعماله ونفقاته لا أصل لها تؤسس عليه ولا غاية لها تنتهي إليها بل ما عمله فهو باطل لعدم شرطه والذي قبله قطل بعد وجود الشرط لوجود المانع والأول مقبول مضاعف لوجود شرطه الذي هو الايمان والإخلاص والثبات وانتفاء الموانع المفسدة وهذه الأمثلة الثلاثة دعم هذا المرائي فقلبه كالحجر الأملس وأعمالك الطراب الذي عليه فظن أنها ستؤتي أكلها حين ينزل المطر على هذا الطراب فسينبت شأن شأن باقي الأرض ولكنه فوجئ بأنه لما نزل المطر أذهب التراب ولا يبقى شيء إلا هذا الحجر الاملس الصلب وهو لا ينبت كلاء ولا عشبا فهذا مثل أعمال حتى وإن وجدت أعمال المرائي فإنها ستذهب ولهذا فإن أقواما يوم القيامة يأتون باعمال كأنفال الجبال يعني في الدنيا حتى إذا كان يوم القيامة كانت ثرابا كانت ثرابا يحسبه الضمآن ماءا حتى إذا جاء لم يجد شيئا وجد الله عنده فوفاه الحساب والله سريع الحساب او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور هذه أمثلة للتقريب والله سبحانه وتعالى يضرب المثل في القرآن ليقرب هذه المعاني بتصويرها بمعاني محسوسة نعلمها نعلمها حتى نوقن بكلام ربنا سبحانه وتعالى نعم وهذه الامثال ثلاثة تنطبق على جميع العاملين فليزن العبد نفسه وغيره بهذه الموازين العادله والامثال المطابقه وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون نعم فليست امثال القرآن امثالا مضروبه للتسليه ولهذا امثال القرآن علم من العلوم لا بد يقف عند طالب العلم وهي من اعظم ما يطلب له التفسير رياض قال سبحانه تلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون مدح للذي يعلم مغازي ومعاني هذه الامثال ليست كامثالين نحن كبعض الجماعات الذين يدعون بالامثله وفقط خالي عن العلم وخالي عن المعاني الايمانيه التي تربط باصول الشريعه هم يضربون الامثال ويحذرون من العلم دعوه حوام يدعون الناس اليه فتنتقل من شهر الى بدعه من معصيه الى بدعه وجه هذا الذي فعلوه نقلوك من معصيه تبت من شرب الخمر نقلوك من معصيه تبت من الزنا وانتقلت الى ماذا تقلت لطريق تبصر به في الحق أبدا انتقلت إلى جهل وبدعم لا كنت عن معصيه أحسن فالذال أحسن من مبتدئ هذه دعوة من الدعوات الموجودة يفرحون بتوبة هذا من الزنا وبتوبة هذا من أكل الربا وبتوبة هذا من الرقص والطبل والظم ويفرحون ويبقون هذا من المآتب طيب إلى أي طريق أخذت إلى الهدى ما نعرفه إلى أمثال وحكايات وروايات يحاربون العلم ويحذرون من العلماء ويظنون أن هذا الطريق يعرقل للدعوة بل لا تتكلم عن أمراض الأمة هذا ينفر الناس بل ولا تشغل نفسك بانكار المنكر ولكن حسبك أن تدل على الخير وبعد ذلك سيعرفون الشر فانتقي الانسان الى بدع كثيرة جدا في هذه الدعم وهكذا نعم فالامثال مهمه جدا في القرآن والاعتبار بالامثال في غاية الاهميه هذه ثلاث ثلاثة امثلة ذكر الله سبحانه وتعالى للمنفقين اموالهم للمرائي الذي انفق ولكنه راء وللذي اتبع نفقته منا وآذا وللذي أنفق تجردا لله سبحانه وتعالى فذكر الله عز وجل ما أراد ثم ضرب على ذلك أمثلة ما يعقلها إلا العلم وكما قلنا يا إخواني ليس هذا في النفقه فقط بل هو مسلك عام في جميع أبواب البر سواء من نفق أو من صلة أو من صور أو من طلب علم أو من دعوة إلى الله سبحانه وتعالى او من تعلم اعتقاد الدين كله يتبع هذه الامثله وليست المساله قاصره فقط على النفقه فالواجب على العبد ان يمحف عمله وان يخلصه من كل شائبه وان يجعل عمله لله سبحانه وتعالى وإن قل هذا العمل فسيضعف الله عز وجل وان احدكم لا يتصدق باللقمه لا يلقي لها بالا سيلقى الله سبحانه وتعالى وهي كجبل احد سبقوا النار ولو بشق فمرة لكن على الوجه الذي يرضى رب سبحانه وتعالى كم من عذق رداح لأبي الضرباح في الجنة لما تصدق بنخلة فإذا بنخلات كثيرة تنتظره في جنات الخلد أو ببستان فإذا ببساتين كثيرة تنتظر في جنة الخلد نعم نكتسب بهذا